فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هموا بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فِي التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني غسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويمين